واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق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 فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجس اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا, كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقِيَامَةِ يوم رَيْبَ لا ريب فيه ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطنون وترى كل أمة جاثية كل امه تدعى الى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ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 والساعة لا عيب فيها قلت ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين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 وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات وهو العزيز الحكيم.